بسم الله الرحمن الرحيم يقول إلي جنحين كان بليلة طير لو ايجي الحين شان بليل اطير لو ايجي الحين شان بليل اطير وللنجف ارحل وحط بعضاظها وبعد ما يحتاج سائل لو احيه الحضرة حيدر علي وانصابها وديك للناير والقبلتنير حتى لو بالليل وبي هذ ايش يحجب القبه ويحويها لميه النجف كلها تشع ترابها ايش يحجب القبه ويحويها لميه النجف كلها تشع ترابها والحجر عنده من يصير شلون داخل حضرته وواضحه والحجر عنده من لولو يصير بشلون داخل حضرته وابوابها وبضريح ابو الحسنين بينستجير يطايق وبضريح ابو الحسنين بينستجير يكفي حايط حضرته واثابها مو عجب هذا ولا هو بالعسير لو طلبت بساع يرد جوابها مو عجب هذا ولا هو بالعسير لو طلبت بساع يرد اجوابها اللي ملك الكون والافلاك يدير اللي ملك الكون والافلاك يدير ما يرد حاشا طلبت طلابها قبل ما تطلب هي اللي خبير هذا حيدر ما يرد احجابها قبل ما تطلب هي خبير هذا حيدر ما يرد احجابها مصنع الاشياء وعليه قدير وكل خلق لله علي اسبابها اجناء والنيران مولاها الامير يامر وينهي ابيوم حسابها واحد مخلد ويلف حلزفي وثاني مخلد بين عناقها واحد مخلد ويلف حلزفي وثاني مخلد بنعنابها اللي بالنعناب نوم على السرير تسقي حور العين حلو اشرابها وعسل والتفاح ولحوم هالطير توكل بيدها ويرد شبابها واللي بالنيران يصرخ يستجير تزيد نارها لو طلب توابها واللي بالنيران يصرخ يستجير تزيد ناره لو طلب توابها نعمه نعمه الله مصدق بحيدر امير صدقت وانه طين وترابها نعمه الله مصدق بحيدر امير صدقت وانه طين وترابها من قبل حتى بالاصلاب بصير ولا بالأرحام لو بث واضحه حيف ديك لالاه في الهجير نبي الله اوه اولادها مجمعه كلها بمر الله البصير يعني يوم الغدير يوم الغدير حيف ديك لالاه في الهجير النبي الله اوه اولادها قال يعني اجمعهم يا يا نبي الرحمه حبك لالف بيوم الهجير النبي الله اوه اولادها مجمعه كلها بمر الله القصير حتى تنزل آية بكتابها مجمعه ها نزلت الايات بلغ يا ندير الدين ما يكمل بالذي ادرابها نزله الايات اسمع يا مخالف نزله الايات بلغ يا نديب الدين يكمل بالذي ادرا يعني الإمام علي ادرا واحد بيكم الدين يكمل بالذي ادرا بها تفاجؤوا كلهم بالامر الخطير البعض منهم بدأ بعتابها قاعد يعاتب على النبي ليش اختاره تفاجؤوا كلهم بالأمر الخطير البعض منهم بدا بعتابها والله لو يدرون ما جاوا للغدير ها ادوان علي والله لو يدرون ما جاوا للغدير انزموا لبيوت وسد بوابها وعال من بيبان حط أجير يمنع الأخبار تصل لأصحابها وعندنا مثل بدوي يقول لك الشمس ما يغطيها المنخل الشمس ما يغطيها المنخل يعني اش مد حجم فضل الامام علي يبقى الامام علي نوره الى ابد الابدين تفاجؤوا كلهم بالأمر الخطير البعض منهم بدا باعتابها والله لو يدرون ما جاوا للغدير انزموا البيوت وسد ابوابها وكان للبيبان حطوا لها اجير يمنع الاخبار تصل لاصحابها علي علي ابو الحسن علي من الله للهادي وزير اختيار رباني وليس اختيار النبي علي من الله للهادي وزير مل قصد ان صهر وانسابها علي من الله للهادي وزير مل قصد انه صهر وانسابها علي للامر كفو واله جدير كفو من الامر كفو قبل لا يصير في اصلاحها الدين منه الشيد يوم صغير وشنو عمره يوم وقضى حسابها الدين الدين ويقول لك الدين ما قام الا على شنو الا على سيف علي وماله خديجه ولا علي يا علي يا علي يا علي علي للامره كفو الهو جدير من قبل لا يصير في اصلاها الدين منه الشيد يوم صغير شنه عمره يوم وقف بحسابها ارتجفت كبارها يوم وتهييقيه غارت صدها علي بتراب زاغت ابصار الكهلوي الكبير وكم شباب بيها البدت بدياها البدت يعني توارد جبنت هربت انحاشه يوم طلع لهم مؤذن وج زاغت ابصار الكهل خافوا مرتجفين ارتجفت كبارها يوم وده يغير غارته صدها علي بتراء زاغت ابصار الكهلوي الكبير وكم شباب بهالبدج بتيابها الف عيب بعيونكم تغير وينكم يا ابطال العرب اهنكم يا فوارس الف عيب وعيب عيونكم تغير والحماكم علي عز شبابها كان اصغر واحد بيكم علي الف عيب وعيب عيونكم تغير والحماكم علي عز شبابها علي بس يوقف ويزقرزيق ويزقر الخلد كلها تشجع صابها علي بس يوقف كل جزئير الخلق كلها تشنج اعصابها سيدي حيدر عبدكم ذل فقير بو حسن اعفيه من نحاساها سيدي حيدر عبدكم ذل فقير بو حسن اعفيه من نحاساها واخوانها الممنين يعني انتم يا السامعين ومن يلود بكم اخوان واخوانها المؤمنين بجاه البشير الري ويياكم جنان نحضابها ولاكم يدريش شي المصير اخرته معلوم حبابها اللي ولاكم يا ابو الحسن اللي ولاكم يدري شي المصير اخرته معلوم ويحبابها حجه الباري عجل بالمسير رايتك فلها وراك سراطها حجه الباري عجل بالمسير رايتك فلها وراك سراطها اسراء من الاسباع متى باليصير اي والله اسراء من الاسباع جعل الله من جلدك يا مولاي المنتظر اسراء من الاسباع متى باليصير واللي يصير يصير بذا كر واللي يصير يصير فدا كرباها وسلامتكم وكانت هذه القصيده الرائعه البدويه الولائيه طبعا للاستاذ العزيز عبد الحميد رمضان الاحسائي الله يعطيه الصحه والعافيه وما قصر حقيقة يعني واختم